وبعد فنسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا صالح العمل وان يجعل ما نفعله خالصا لوجهه الكريم وان يجعل هذه اللقاءات في موازين حسناتنا انه ولي ذلك وموله يعني مع نفحات هذا الشهر الكريم واقتراب شهر رمضان المبارك ويعني اسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك لنا في رجب وشعبان وان يبلغنا رمضان اجمعين وان يهزقنا الفوز بدليل القدر وان يعتقها رقابنا من النار انه ولي ذلك ومولاه يعني الحمد لله ان ربنا سبحانه وتعالى اطال في اعمالنا لنبلغ هذه الايام الطيبه ونحن يعني في شهر رجب هذا الشهر المبارك يعني شهر الله الحرام نسال الله سبحانه وتعالى ان يثقنا بمحبه ويرضى ان يسددنا جميعا انه ولي ذلك ومولاه اهلا باختنا مبارك معانا على الهاتف جزا الله خيرا مساء لكم الله حراسا جميعا نبدا كده مع بعض باذن الله سبحانه وتعالى ويعني يعني نستغني الوقت كده سريعا باذن الله سبحانه وتعالى الوقفه اليوم بارك الله فيكم هتكون الرئيسيه باذن الله سبحانه وتعالى مع يعني اهداف المعهد ورساله المعهد وفكره المعهد مهمه جدا لان في لقاء يوم الاربعاء الماضي في اللقاء المفتوح حسيت كده ان يعني في بعض الاخوات فكره المعهد مش وصلهاهم رؤيه المعهد مش وصلهاهم اهداف المعهد مش وصلهاهم رساله المعهد مش وصلهاهم فحبيت يكون اللقاء النهارده كده سريع نستعرض زي بعض ملامح المعهد وبعض افكار المعهد ورسالته وزيك احنا رفعنا على مجموعه الواتس النهارده بفضل الله سبحانه وتعالى تمام بارك الله فيكم رفعنا يعني على على الواتس الملفات اللي خاصه بالمعهد بحيث ان كل اخت وكل طالبه يعني تتعرض لها وتقراها بحيث تفهم بردك احنا السيرتنا في المعهد جزاكم الله خيرا يعني مبدئيا انا عارف ايه رايكم في الكلام اللي فيها سريعا كده عاوز راي الموجودين جميعا ناخد تمام يا ريت نمشي كده حلو تمام انتظار كله يعلق يا ريت لان اراكم مفيده جدا لينا يا اخت بارك الله فيكم ماشي يا ريت ان شاء الله باذن الله اللي يعني اللي ما قراها ما قراهاش قراها باذن الله سبحانه وتعالى هبص كده سريعا مع بعض بارك الله فيكم جميعا جزاكم خير هنركز كده برضو ان شاء الله باذن الله يعني اول حاجه رؤيه المعهد في نقطه مهمه جدا عاوزين يعني عاوز اعلق عليها علي في الاول يعني كان هي اول اول كلمه اتكتبت في في ميثاق المعهد وهم ذكرت المعهد ان التربيه ليست مجرد كتاب يدرس بجانب منهج علوم الشريعه لكنها مرحله يجب ان يعيشها الطالب في بدايه ايه التزامه المعهد اصلا قام على إيه؟, ايه امر التربيه موضوع التربيه مهم جدا جدا جدا ويمكن اصلا من موضوع مساله الماده الورش هي اصلا ايه هي علاقه الزوجه بموضوع التربيه يعني قوه ماده الورش بتس بتستمد منين الموضوع التربيه لان ده المعد اصلا قائم عليها حبيت ابدا بالكلمه دي ليه لان بعض الاخوات اللي قايل الماضي اللي عندهم معاه الثانيه وعندهم الكلام ده يعني مشغولين في الحفظ والحصوم وكل الامور دي كلها يعني موضوع كان عامل لهم مشكله كبيره جدا والاخوات مش عارفين يعملوا ايه ياجل ده ولا ده النقطه اللي عاوز اتكلم فيها النهارده واحده الاخوات معانا في الفرقه الثالثه هنا ابعت بقى ما عادش بتقول ما عادش جاي عشان خاطر هتفرغ السنه دي لمده ايه لموضوع الحصول الخمسه والكلام ده بارك الله فيكم يعني ال ا ا في اولويات عندنا في الدين يعني احنا كل غايتنا ان احنا يعني اخراج اخت يعني على خلق وعلى تمسك بالدين الله سبحانه وتعالى ويكون الاخت تلقت يعني يعني النصوص القران والسنه وتربت بها خلاص المسار ده التربيه دي اولويه عظيمه قبل كل شيء لان احنا جربنا وشفنا ناس يعني دخلت في علوم الدين ودخلت في العلوم الشرعيه بدون يعني اصلاح نفس اولا بدون اصلاح نفس اولا اصلاح خلق واصلاح اجتماعي واصلاح نفسي وديني وحياته وهكذا فده ادى الى مشاكل كثيره لان انا شايف ان موضوع التربيه مهم جدا جدا ودي مرحله بتكون في بدايه حياه الانسان اي انسان يسلك الطريق الله لازم يسعى لاصلاح نفسه واصلاح عقله وقلبه واقتناعه وحياته عشان يقدر ايه يتلقى يتلقى نصوص القران ونصوص السنه اي عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث اللي احنا ذكرناه تفتكروا حاجه كده حديث سيدنا حذيفه وهو بيتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رايت احدهما وانا انتظر الاخر قال اول شيء ايه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا ان الامانه نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علم من القران والسنه يعني ايه الكلام ده يعني الصحابه تاهلوا اول ما تاهلوا بايه ها مركز معايا في الكلام الصحابه اول ما تاهلوا تاهلوا بايه بالامانه بالايه بالامانه ليه عشان يقبلوا النصوق قالوا السنه بحق عشان يقبلوا نصوص القران والسنه بحق وما يفراطوش فيها فده كان زي الغايه ايه إن, ان الاول نزلت الامانه في جذر قلوب الرجال ثم علموا كتابي والسنه فلذلك موضوع اثري مهم جدا جدا جدا ولذلك هتلاقي عندنا في المذكره او في الملف بتاعنا قلنا تجاهل مرحله التربيه بيؤدي لاكثر من مشكله المشكله الاولانيه عدم الثبات امام فتن الواقع يعني عدم الثبات امام فتن الواقع وحاجات ثانيه خروج نماذج مشوهه ولذلك لو نفتكر يعني في غزوه حنين يعني انتم عارفين اظن ان مسلمه الفتح اللي هم لم يستطيعوا ان يعيشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدركوا لحظات التربيه مع النبي صلى الله عليه وسلم حدث منهم ما حدث ودي كانت المشكله عندهم ايه انهم لم لم يروا القران والسنه لم يروا تطبيق عملي للنبي صلى الله عليه وسلم كاف يجعلهم ياثثون امام ايه هذه الفتنه خلاص فده امر مهم جدا مساله ان ايه وقت معد اول شيء فيها موضوع التربيه مهم جدا في المعنى قلنا برده نقطه ايه ان التربيه مش اصلاح القلب فقط اصلاح القلب واصلاح النفس واصلاح العقل واصلاح الحاله الحياه الاجتماعيه واصلاح كل امور حياتك بفضل الله سبحانه وتعالى لازم بردك نؤمن ان احنا في المعهد بنحاول نسعى ل ان مساله يعني تمهيد الطريق المنهجي في التربيه الشرعيه بالامر تدريجي واحده واحده كده ايه عشان خاطر يبقى احنا عندنا ايه يعني يعني هدوء في الاغذ بحيث ان احنا نقدر نوصل مع بعض للمرحلة المضطقة بإذن الله سبحانه وتعالى النقطة العزلكية في هذه الوقت هي مسألة العلوم الشرعية احنا هنا في المعهد القرآني الدعوي اختيارنا للمواد كان على قدر حاجة المرحلة التي احنا فيها يعني هنا مثلا ممكن اختي تقول لك وليه ما فيش فقه لان انا مش هنا مش معهد شرعي فقط هو مش عالة علوم شرعية وانما هنا معهد انا مختص بايه مسألة التربية بالقرآن مسألة التربية بالقرآن والتحرك للدع فبنحاول ناخد المواد اللي احنا محتاجينا حقيقه يعني مثلا ماده العقيده لان ما ينفعش مسلم ايه يجهل عقيده لو خدنا ماده علوم القران ليه عشان تخدمك في التفسير وفي قراءه القران والتفاسير لو خدنا ماده الحديث ليه عشان ما عندك ارتباط بالسنه النبي صلى الله عليه وسلم ما ينفعش تدعو الى القران بدون سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم تمام كده فهي دي دي كلها امور احنا محتاجين ايه نبقى احنا عندنا خلفيه ودرايه بها باذن الله سبحانه وتعالى خلاص مهم جدا احنا بناخد المواد اللي احنا محتاجينها خلاص ايه. اصول حديث لان حضراتكم مش هتتخصصوا في مصطلح حديث ومش هتتخصصوا في اصول الفقه الكلام ده في المعاهد الشرعيه انتوا يعني مش محتاجين النقطه ديت يعني ايه بقدر يعني ايه غيرها من المواد اللي احنا ندرسها تمام بارك الله فيكم خلاص الامر ضغط يالي. لا في المعاهد الشرعيه ايه. يعني اللي عاوز يتخصص بقى في معاهد خاصه كده اللي عاوز يتخصص في معاهد خاصه بكده باذن الله سبحانه وتعالى ودي نقطه عاوز ان انا اتكلم فيها سريعا لو انتم كنتوا بصيتوا عليها ان هي فكره ايه احنا المعهد يعني يعني ايه الفكره من المعهد يعني احنا مثلا غايتنا ان احنا نخرج ايه من المعهد يعني المعهد ده احنا منتظرين ايه النماذج اللي تطلع من المعهد احنا لازم يكون عندنا يقين ان احنا مجرد ان الاخت خلال دراسه المعهد صلحت نفسها وصلحت اخلاقها وصلحت عباداتها لربنا سبحانه وتعالى دي لوحدها يعني انجاز عظيم جدا وامر مهم جدا جدا احنا هنكون سعيدين بيه يعني دي نفس اصلاح الناس مهم جدا جدا ازاي النبي صلى الله عليه وسلم ربنا لما قال له في القران قال له يتذكر او يخشى تعلموا ايه يتذكر او يخشم قال تذكر دي حاجه ربنا سبحانه وتعالى ايه ليقدرها لي ومساله الايه الخشيه فعندي الانسان إن لو بس صلح في دينه لو طالبه والاخت في المعهد صلح دينه وصلح خلقه ده امر مهم جدا الحاجات اللي احنا منتظرينها برده من من منكم في المعهد ان يخرج دعاه يتحركون في الدعوه الله سبحانه وتعالى ده ميدانيين بان كان في الارض او في النت وان كان انتوا ظاهر قدامنا دلوقتي يخرج قدامنا مربيين ميدانيين مهم جدا نزلت تراعي الاخوات وتراعي الاخوات اللي تشوفيهم وتقعد معاهم زي تعيش معاهم زي زي ما انت اتربيت في المعهد وخدت القران والتفسير عاوزين ايه الكلام ده اللي هو اقتراح من حولكم جامد جدا برضك منتظرين ان اي اخى يخدم للدعوه في اي ثغر كان فدي كلها حاجات احنا منتظرينها منكم باذن الله سبحانه وتعالى في نهايه المعهد وبرض بكرر ثاني ان لو لو طلع نسبه كام في الما نبدا مش كبيره صالحه وصالحه نفسها وبرقت صالح في غيرها ومش لازم تكون يعني في الدرجه العالي قوي ده نعمه كنز من عند ربنا سبحانه وتعالى هنشكر ربنا عليه سبحانه وتعالى يعني اهداف المعهد ورسالته اظن الكلام ده كتير اول شيء مهم جدا جدا التاهيل للحياه في سبيل الله ان الواحد او الاخت او الانسان يعيش في سبيل الله سبحانه وتعالى كلمه الشيخ ابن باز رحمه الله كان دايما يقول ايه إيه, إيه, إيه, ايه ليس الصعب ان تموت في سبيل الله ولكن الصعب ان تحيا في سبيل الله مساله الحياه في سبيل الله امر مهم جدا جدا ان الحياه كلها تابعه لربنا سبحانه وتعالى وان تكتفي لارضاء الله سبحانه وتعالى خلاص دي نقطه مهمه جدا برضه النقطه الثانيه في اهداف المعهد اللي هي ايه التاهيل الملتزم تاهيل المسلم والمسلمه للحياه ان احنا نتاهل للحياه مع الناس وسط الناس بالقرآن وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم الحاجة الثالثة مهمة جدا أن يكون عندنا ارتباط عملي بالقرآن والسنة خلاص جميل كيمة الشيخ الحمد رحمه الله أبنى أحفاظه يا رب أشرف أعمال قاطبة أن تموت خادما لهذا الدين مهمة جدا عندنا النقطة مهمة جدا اللي يكون فيها ارتباط عملي بالنصوص القرآن والسنة وقلنا لو حد مركز معنا ايه الطريقه العمليه لقانون السنه اللي هي ايه ايه الطريقه العمليه لقانون السنه يا يصيب... مستر احس ان الناس مشت كلها من ساعتها ما حدش معنا سنه فلن... معاشناش لا يعني هو احنا قلنا ولن... ان نصوص القانون والسنه نصوص القران والسنه, والسنة في تطبيق عملي لها مهم جدا ندرس له هو ايه اللي هو سيره النبي صلى الله عليه وسلم سيره النبي صلى الله عليه وسلم دي اهم شيء لي دي اصلا الشرح العملي للقران وسنه النبي صلى الله عليه وسلم خلاص دي في امور كتير جدا عندنا برضه امور مهمه جدا في اهداف المعهد ان هي امر مهم جدا مساله ايه ان احنا بنحاول نكسب احترام كل من يخدم الدين في اطار اهل السنه والجماعه يعني عندنا في اطار عطيط الرساله يا جماعه واخواتنا العاملين في دين الله سبحانه وتعالى لازم يكون في صدر واحد بيننا وبين بعض بفضل الله سبحانه وتعالى انما ايه اخوه وفي عندنا كلمه جميله جدا يا ريت يعني نحفظها كده ونعرفها مع بعض ان هي ايه لا تمكينه بدون وحده ولا وحده للواقع بدون تعاون بين العاملين لدين الله ولا تعاون بين العاملين لدين الله بدون اخوه حقيقيه ولا أخوة بدون حياة اجتماعية ولا حياة اجتماعية بدون مشاركة الدعاء والعاملين الذين دون الله سبحانه وتعالى في الأول الثاني لا تمكين بدون وحدة ولا وحدة بدون تعاون ولا تعاون لا تمكين بدون وحدة ولا وحدة بلا تعاون ولا تعاون بدون أخوة ولا أخوة بدون حياة اجتماعية ولا حياة اجتماعية بدون مشاركة العاملين والدعاء لله سبحانه وتعالى انا هقف بس مع الحته ديت لو قلنا تمكين الغايه اصلا الغايه يعني الغايه ان احنا نمكن لدين الناس بنسعى احنا نمكن لدين الناس سبحانه وتعالى ده دعم طريقه عن طريق التوحد والوحده خلاص ازاي هنوصل وحده بقى في وسائل الوحده في وسائل احنا هنوصل بقى ايه لتوحيد الصف لكي يمكن الله سبحانه وتعالى لنا اول حاجه فيها التعاون يا بياره لو انا سالت الاخوات دلوقتي سالتكم وقلت لكم في في الامور اللي في في المعهد بتنمي ثمره التعاون وبتنمي صفه التعاون جميل جميل ممتاز الجولات والايڤنتات وايه ثاني؟ ماشي والابحاث وايه ثاني؟ هم بوريه يا شباب الله فيكم انت الحاجات دي مهم جدا اللي هو العمل الجماعي الورش والابحاث الجامعيه والايڤنتات والجولات دي كلها ليه؟ عشان نقوم يعني ننمي ايه قيمه الايه التعاون بيننا بفضل يعني الاخوه الاخوه يعني مظاهرها ظهر فين في في في المعهد همم الاخوه ظهر فين برده فنقول في الورش في الورش التواصل والاجتماع على الطاعه دي برده من امور الورش يعني لو حابين الحاله الاجتماعيه ها الحاله الاجتماعيه فين المفروض دي اللي بتاخدوها فين بقى في ماده الحب والحياه ان نحاول ننقل الكوالم السنه الى ايه تطبيق عملي في الحياه خلاص برضك الموضوع وعشان برضك يعني امور مهمه جدا اللي احب انبدا عليها دلوقتي مساله ايه, إيه مشاركه الدعاه والبلاج لو انتم تذكروا اللقاء اللي كان مع الاستاذ احمد سيف وربنا ييسر نحاول نكرر اللقاءات الثانيه مع بعض المشايخ وحضور الشيخ علي الشمعانه ويبقى في مد وصل الصف بيننا وبين المشايخ في كل مكان باذن الله سبحانه وتعالى دي كلها امور من اهداف المعهد ومن رساله المعهد باذن الله سبحانه وتعالى دي بس كانت الفكره يعني نفسي يعني الامر توصلوه لكل الاخوات اللي هم يعني عندهم مشاكل ومش عارفين محتارين يعملوا ايه يعني يعني انا شايفه ان مرحله المعهد القاني الدعوي ومرحله التربيه بالقران قران وسنه النبي صلى الله عليه وسلم دي امر غايه الخطوره في بدايه امر في بدايه امر الانسان وامر الطالبه من الاخت فهو مهم جدا ان الانسان يكون يعني ايه يعني يكون عنده فهم للحاجه اللي بيعملها فهم المعهد تيجي بتكلم مع الشيخ عادل عشان هفضل موضوع عن الاخوات اكتر من معهد اكتر من شغل فاكثر من مجالات مفتوحه وقال ان ده يعني امر مشكله جدا والعلو يتكلم معاكم النهارده فيه فعشان بس بعض الاخ, الأخ الاخت اللي كانت باعثه بتقول ان هي ما عادش جايه وهتفرغ لسنه الفصول الخمسه يعني انا شايف والله اعلم ان الفصول الخمسه يعني حفظ القران ما هوش فرض بالحصول الخمسه وان عشان انسان يعطل حياته كلها عشان خاطر وقت ده خاصه ان العمر بيمضي وان في اولويات معانا في الوقت فياريت يعني قبل ما نتحرق لاي حاجه نشوف الاولويات ايه المطلوب دلوقتي ايه الاصح ايه, إيه الانفع وربنا سبحانه وتعالى يرزقنا جميعا التوفيق والسداد باذن الله سبحانه وتعالى نكمل كده مع بعض سريعا كده ايه يعني في موضوع المعهد النهارده باذن الله سبحانه وتعالى مع بعض كده اول حاجه في بالنسبه للتقرير اللي التفريغ تقرير يعني بصراحه يعني هي تفرعت بس هي تفرعت جدا جدا جدا يعني لكن خلاص جزا الله خير بقى ربنا يستر الخير رب ويبارك ان هذا تفرع جدا جدا جدا بس يعني موضوع حفظ القران سهل جدا في وقت لكن المعاهد دي ما تتكررش المعاهد ما بتكررش بس يعني هي دي الفكره يعني ربنا ييسر الامور باذن الله سبحانه وتعالى سريعا كده بارك الله فيكم يعني بالنسبه لموضوع الفرقه التفريغ كانت الاخت اللي بعثت اللي ساعه بس لاحظت ان في الفرقه التفريغ ان مفيش حد يعني مسؤول عن ماده علوم القران ما فيش حد مسؤول عن بدء لهم القران سواء تفريق او ترخيص هل في حد مسؤول عن بدء لهم القران كل بيفرغها ثواني ثانيه ثالثه تمام يا مستر خلاص يا مشتركه يا ريت تحاول نشد هيكوا شباب يتواصلوا مع بعضكم بحيث عليكم السلام كذا خلاص هساعدكم <معضلكم> بحيث بس ان احنا ايه يبقى احنا يعني يعني ايه ما نتاخرش وننجز برضه في ميعاد شوط باذن الله سبحانه وتعالى خلاص احنا, احنا دل... في موعد اللقاء السابع او الثامن في ميعاد شوط اللقاء السابع اظن النهارده لو بس اتفرغوا يعني لسه 4:30 والحاجه الثالث خلاص نحاول نشجع باذن الله سبحانه وتعالى لعل لي اخش اشجع برضه في موضوع العلوم القراءه لما نخلص باذن الله سبحانه وتعالى ان شاء الله باذن الله ال بالنسبه بعد كده في الاستعداد لرمضان اخت كتبت تسال بتقول كيفيه الاستعداد لرمضان كيفيه الاستعداد لرمضان والله يعني احنا قلنا الاستعداد لرمضان يعني مهمه جدا جدا في دخول شهر رمضان اول حاجه يعني وضع الانسان ان مصبعني يعرف ايه رمضان عشان تستعد لرمضان لازم تعرف يعني ايه رمضان وايه فضل رمضان يعني يعني ايه الحكمه من شهر رمضان ايه الفاضله شهر لازم الاول تعرفي غايتك في شهر رمضان دي اول حاجه فاضل رمضان حاجه ثانيه انت عاوزه تصلي رمضان في ايه دي ايه عاوز تصلي في رمضان لايه يعني نفسي في رمضان اتقي النار تختمي قران ولا تفوزي ليله القدر حددي هدفك في رمضان يبقى اول حاجه فاضل رمضان ثاني حاجه تحديد الهدف ايه ثالث حاجه في موضوع الاستعداد لرمضان بقى ان احنا نبدا نز... يعني قلنا بكده العبادات والاعمال الخير اللي كله بيكثفها في سفر رمضان الاستعداد لها الان ولذلك احنا بفضل الله سبحانه وتعالى قلنا ايه ندعو رفض بالصيام وبالضحى صح كده بفضل الله سبحانه وتعالى ولاحظت ان الغالب باذن الله بفضل الله صام وصلى وصلى وضحى ان شاء الله باذن الله لذلك الاسبوع ده هنركز تاني على الصيام وصلاه الضحى باذن الله الاسبوع ده هنركز تاني على الصيام وصلاه الضحى باذن الله سبحانه وتعالى مش هنمل احنا مع بعض باذن الله سبحانه وتعالى يبقى بارك الله فيكم محتاجين ان احنا ايه يعني ان نركز في الاعمال اللي في شهر رمضان يبقى في فرصه في العام ديت ده اصلاح الصيام اصلاح القران اصلاح قيام الليل اصلاح اللي الصدقه مهم جدا جدا جدا اصلاح صله الرحم نبدا الاعمال اللي احنا بنحاول التاسف رمضان نستعد له دلوقتي باذن الله سبحانه وتعالى وازاي كمان يعني سعيده جدا اخت من الاخوات في التقارير بعثه بتقول ايه ان هي بدات بفضل الله تسمع كل يوم حلقه من حلقات رمضان قرب يلا نقرب السنه اللي فاتت فدي فكره جدا ان عندك كل يوم لقاء ساعه ربع ساعه ثلث ساعه عن رمضان باذن الله سبحانه وتعالى لغايه لما توصلوا لغايه رمضان يكون ايه في فضله القلب تعلق برمضان هيكون فيه شوق رمضان مهم جدا يكون في عندك ايه شوق رمضان باذن الله سبحانه وده هيجي عن طريق ايه عن طريق الحياه مع القران والسماع عن فضله رمضان في القران وسنه النبي صلى الله عليه وسلم خلاص دي أمرهم جدا حبيت ألقاف معه وقفا مهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى النقطة اللي بعد كده يعني اللي هو دي بنزل اللي استعدى رمضان يبقى الأول حاجة معرفة صدر رمضان الحاجة الثانية تحديد هدفك من رمضان الحاجة الثالثة ايه الأعمال اللي انت بتحبي جميلها في رمضان وكله يرتد فيها ويحاول ايه نوصل نكتائزها في الشهرين دمت نستعد لها بإذن الله سبحانه وتعالى وتعالى ورابع حاجه الدعاء ما تنسيش دعاء الدعاء بهم جدا جدا دعاء اللهم بنفره وان كان الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الا ان دعاء معناه صحيح اللهم بارك لنا فياوز وبشعبان وبلغنا رمضان الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الا انه دعاء معناه صحيح باذن الله سبحانه وتعالى خلاص دي نقطه مهمه جدا اللي هي مساله الاستعداد لرمضان ويعني يا ريت باذن الله سبحانه وتعالى يعني هكلم في الوقت ان شاء الله باذن الله يعني اختين اخوات باذن الله سبحانه وتعالى يعني الدعاء اللهم بارك لنا في راجب وسعدان وبلغنا رمضان لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو دعاء موجود معنى صحيح لكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هكلف ان شاء الله باذن الله يعني يا ريت تطوعا لا فرضا يعني تطوعا لا فرضا يعني ايه خلاص الموضوع مش هحدد لحد عشان برضه ساعات اذكر حابه بس هي الدنيا بحيث يعني لو حد هيتحفنا باذن الله ساعات على سي صفحه في صفحه واحده كيفيه لسعاد رمضان دي بقى جزاهم الله خيرا في صفحه واحده كيفيه لسعاد لرمضان اي خلاص اللي عاوز هيبعته ان شاء الله باذن الله مع التقرير بتاعه باذن الله سبحانه وتعالى خلاص اللي عاوز يجهز زي براحته خلاص الموضوع اختياري لكم ده اللي هو ايه تجهيز وتنشيط باذن الله سبحانه وتعالى خلاص ده مهم جدا اللي هو ايه الاستعداد رمضان في صفحه عاوز وسائل استعداد رمضان ايه نظره الاستعداد رمضان في الكتب عن رمضان ازاي الانسان يستعد رمضان في صفحه واحده في صفحه ومش برنامج انا عاوز ازاي الاستعداد لرمضان ماشي هو برنامج بس انا عاوز يعني ايه يعني يعني يكون خطوات صفحه باذن الله سبحانه وتعالى مش عاوز حاجه روتينيه بس انا عاوز ايه خطوات واضحه خلاص ويعني ارجو ان هو يذاع افضل مع تكرارات الافضل يبقى مع تكرارات خلاص يبقى مع طاقات ان شاء الله باذن الله خلاص يبقى مطلوب هنتظر باذن الله سبحانه وتعالى تلخيص كده في صفحه عن الاستعداد لرمضان باذن الله سبحانه وتعالى اختيارا ان شاء الله باذن الله الحاجه اللي اللي بعد كده باذن الله سبحانه وتعالى عاوز اتكلم فيها كان بعض الاسئله في كيفيه انعاش القلب بعض الاخوات بعتوا بيقولوا اللي هو ايه مشكله انعاش القلب وهو يعني الامر ده يعني ايه بيبدا ب بي اول خطوه في انعاش القلب اللي هو يعني التقليل بقدر الامكان من الذنوب والمعاصي يعني اول خطوه في انعاش القلب التقليل من الذنوب والايه والمعاصي ليه لان عندنا احنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان نعدي اذاتنا كلما اذنا بنكتب في قلبي نفسا سؤطاء او تخليق قبل التحليه مهمه جدا ان القلب عشان ينشط ان اول حاجه خوف من اثقاله ان انا ايه اقلل من الذنوب والمعاصي وده مهمه جدا جدا موضوع ان اللي, اللي هو ايه تقليل ما يذوب بقدر الامكان عشان نبدا نحال وسائل الانعاش تشتغل عشان نبدا بوسائل انعاش ايه تشتغل مع القلب باذن الله سبحانه وتعالى فيمكن ترى يعني في حاجات معينه كده حاسس ان هي تكون مهمه باذن الله سبحانه وتعالى في موضوع ان عاشر قلب في شهر رمضان الحاجه الاولانيه الذكر لله سبحانه وتعالى ده مهم جدا جدا الذكر بيعمر القلب بفضل الله سبحانه وتعالى لذلك ربنا قال من يعش عن ذكر الرحمن نقيد يعني له شيطانه فهو له قرين خلاص يبقى اول حاجه التقليل بقدر الامكان من الذنوب المعاصي دي أول نقطة همه جدا الحاجة الثانية الذكر الله سبحانه وتعالى الذكر مهم جدا جدا جدا جدا لأن ده يعني إيه وسائل طمأنه القلوب العزين أمانه وتطمأنه يقربون بذكر الله ألا بذكر الله تطمأنه القلوب دي همه جدا جدا الأخير يحاولون إيه مضاوذ ذكر نركز فيه الفترة الجاية بإذن الله سبحانه وتعالى الأمور اللي بتنعش القلب أيضا يعني مهمة جدا اللي هو التدبر نفسه التدبر في الكون ويا ريت يعني مهم جدا مشاهدة افلام وثائقيه يعني مش عن الحيوانات او عن النباتات او انا عاوز افلام عن عظم خلق الله سبحانه وتعالى الشمس شمس القمر الافلام عن النجوم خلاص افلام عن المجرات الكلام ده كله يعني اظن في مواقع مهتمية بالنقطة الياد سموم جدا الحاجات ديات بت بت يعني بتربي في القلب عظمة الله سبحانه وتعالى وبتحقر الإنسان جدا قدام نفسه خلاص مجميل حقيقة موجود بس أفلام دي فيها مناظر قوية جدا خلاص فده أنا شايف هم جدا الأمور اللي فضل الله سبحانه وتعالى بتوحي القلوب بإذن الله سبحانه وتعالى وبتنع شوق التدبر في الكون وفي خلق الله سبحانه وتعالى بقولنا التقييم نظيم عاصي كسرت فكر الله سبحانه وتعالى التدبر مهم جدا جدا ويعني الحياه مع تدبر يعني تركيز تركيز تركيز في موضوع التدبر باذن الله سبحانه وتعالى الحاجه اللي بعد كده في مساله احياء الاشياء القلوب انا شايف ان هو مساله قراءه القران او سماع القران يعني برضك في حته نفسي هناك تعالى جدا سماع القران نفسي يكون عندنا برضه يعني ايه في اوقات سماع القران مش كقرا سماع القران يعني انك تبعدي كده ومخصوص هنسمعي كلام الله سبحانه وتعالى شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما راح تزورنا ابو عبد مسعود وقال له اقرا علي فقال يا رسول الله اقرا وعليك انزل فقال اقرا ان اشتهي ان اسمعه من غيري فاحس كده من كلامه صلى الله عليه وسلم ان سماع القران من غير بيبقى فيه تركيز اكتر بيبقى فيه حياء اكتر مع ayat الله سبحانه وتعالى ولذلك سبحان الله الجن تاخروا سوق الاحقاف لما ربنا قال اذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القران خلاص يعني ربنا سبحانه وتعالى فتح لهؤلاء انما ايه استمعوا للقران يستمعون يسمعوا فاحنا عايزين المرحله دي نوصلها باذن الله يستمعون القران فلما حضره قالوا انصتوا فلما قضى ولو الى قوم ايه قوميم منذري الحاجه الاخيره واختم بها يبقى احنا كده خدنا تقريم ذوب معاصي ذكر الله سبحانه وتعالى قلنا تدبر في الكون قراءه سماع القران انا شايف مهمه جدا سماع القران حاجه خامسه ودي مهمه جدا يعني يا ريت زياره المرضى زياره المرضى يعني دي من اكثر الامور اللي بتفرح القلوب عشان, من من اللي عشان نفوق من الصم اللي احنا فيها عشان نفوق من الغفله اللي احنا فيها ان الدنيا كلها ما تسواش حاجه احنا زياره المرضى انا شايف مهمه جدا جدا الخمس حاجات ديت يعني يا ريت الفتره الجايه باذن الله سبحانه يعني تطمنونا كده ان ان الحاجات دي بدات تاثر بدات تعمل معانا باذن الله سبحانه والمقابر كذلك بس انا قلت الحاجات اللي ممكن تبقى ميسره لكم وسهل عليكم شويه مش كله يقدر يروح المقابر فربنا يحيي قلوبنا جميعا يا رب باذن الله سبحانه وتعالى خلاص ده بالنسبه لموضوع انعاش القلب وباكد ثاني باذن الله سبحانه وتعالى ان, إن الاسبوع ده بردنا اورضنا ماشيه زي ما هي ونفس الصيام صيام يوم وركعتين ضحا باذن الله سبحانههم وتعالى لاحظت بارك الله فيكم في تقارير الاخوات يا ريت كلوا ركزوا معايا اخت جازر الاخيا في درس من دروسها قعدت مع الاخوات ونشطتهم على رمضان والاستعداد لرمضان سباق بارك الله فيها ويا ريت تخلوه معانا عشان برده تاخدوا رايكم في الكلام ده الاخت جزاها الله خيرا قالت ان هي يعني كلفت المجموعه اللي معاها ان اول يوم يعني غثمت قبل في اربع ت غثمت قبلوا اول يوم هيبقى قيام الليل واصلي بين حديث 100 ايه خلاص او لو هي موجوده ما تردتش اسمها يعني لو هي موجوده ما تقولش اسمها ومحدش يكي يعلق عليها يعني ان اول يوم قيام الليل ب100 ايه ثاني يوم استغفار مش فاكر الكميه ثالث يوم صيام رابع يوم اظن كان مش فاكر صرف راحم او او او او يعني مش فاكر ايه الزبط ايه ايه رأيكم الكلام ده صح والغلط في الاستعد للمرحان ام انت في رأي بقول مش صح اتمنى بقيت القراءة كلها الصح تدارج افضل صوت بيقطع اخت في في, في لقاء مع بعض الاخوات اللي بتجلس معاهم كلفتهم ان في أي يوم او يعني او يوم هيكون قيام ليله ب100 ايه او اقل 10 ايات الحاجه الثانيه اليوم اللي بعده يبقى يوم يبقى فيه ايه استغفار اليوم اللي بعده هيبقى فيه صيام ماشي حسب مستوى في العباده تمام قليل دائم خير من كثير منقطع ماشي لا تمام التركيب افضل امم يودمك من كل ديره وقالات اوراد تمام ادوامه امقال في ناس عايزه تدرج وناس عندهم كده فممكن يكون محتاجين القعده اللي عايز ياخد كل الدين بتاعه تمام كده مفيش عمل ثابت ما هو بيثبته اللي هي بتثبت يعني مثلا النهارده مثلا قيام ليل بكره هيبقى استغفار يبقى بكره استغفاره قيام ليل بعده صيام يبقى بعده صيام واستغفاره قيام ليل تمام هو الفكره في الكلام ده كل اول حاجه يعني التركيز بين الامر المخاطب المجموعه اللي قدامك هي اصلا مجتهده والحاجات دي اصلا بيعملوها ولا ما بيعملوهاش عليكم ساعه وكاسه دي نقطه مهمه جدا التركيز في حال المدعو واللي معاكي في الجلسه هم اصلا بعيون الحاجات دي طالعوا يعملوها شيء لو اول مره يعملوها ما ينفعش النظام ده في الغالب وقت فيما راينا ان ده كله هيقع خلاص في الغالب ان كله ايه هيقع يبقى الصح الافضل ايه البدايه بحاجات بسيطه واحده واحده فقرتين قيام ليل مش مش مش مشكله زائد مثلا 100 استغفار مش مشكله جميل جدا ثالث حاجه الصيامهم في الاسبوع في حاجه ناقصه لو لو هم ثبتوا على في الاسبوع لو عدى اسبوع كده تفضل ليها حاجه الوضع يختلف خلاص انا وقفت الصراحه انا موضوع الكلام ده حاسس ان يعني عند الاخته بس مين يعني الصوت ده غالبا هيبقى فيه يعني احباط وهيقع بعد كده امر مش يعني شايف ان هو مش صح الطبيعي طبيعي عند الكل ولا عند الاخت اللي بتلف لو عند الكل خلاص هي ادرى لو اللي هي تتكلم وسط الدنيا سهله يا ابن داو خلاص انا بتكلم في الوضع فلو كانوا الوضع اللي هما اخوات مبتدئات او هما اصلا بيبقى ما فيش حاجات ديت ما ينفعش ابتدى حاجه زي كده والله اعلم يعني ده رايي والله اعلم باذن الله جزاكم الله خيرا النقطه اللي بعد كده في درس الاسبوع الماضي ايه رايكم في درس الاسبوع الماضي ها ايه رايكم في في درس الاسبوع الماضي يا هو الدرس كان يعني ايه اللي كان اسم الدرس ايه ها اسم الدرس كان ايه يا رب اصلاح السفينه ايه السفينه السفينه طلعت هي ايه السفينه طلعت هي ايه القلب تمام جزاك الله خير هو صافا كلمه واحده بس مش هعلق عليها عجبتني جدا في الدرس اللي هو ايه انما يتعثر هه. اللي حضر الدرس ده زي درس انما يتعثر ايه ما لم يخلص فبصراحه الدرس يا كلمه دي الصراحه ايه كفى بها فائده من هذا اللقاء انما يتعثر للم يخلص ويعني بذكركم بنشر الفوائد ونشر الدروس والدعوه الله سبحانه وتعالى الفرصه ان احنا نتحرك الله سبحانه وتعالى بالحاجات دي باذن الله سبحانه وتعالى خلاص ده ملخص لكم درس الاسبوع ده باذن الله سبحانه وتعالى درس الاسبوع ده باذن الله سبحانه وتعالى كيف تفوز برمضان الشيخ محمود المصري درس الاسبوع ده باذن الله كيف تفوز برمضان الشيخ محمود المصري باذن الله سبحانه وتعالى خلاص الاخت ماشي خلاص باذن الله سماح كان في الاخت رابعه كانت مكلفه المره اللي فاتت بتلخيص درس المره اللي فاتت مش عارف ان حدش لخصه ولا ايه حدش بيرد النت فصل عذرا الاخت رابعه يا دوب رجع خلاص خير خير ان شاء الله بإذن الله إن شاء الله الأسبوع ده بإذن الله إن شاء الله تلخيص درس اليوم بإذن الله إن شاء الله هيكون الاخت الاخت ديني دنيتي خلاص تمام الاخت ديني دنيتي تلخيص درس الأضواء بإذن الله بإذن الله ويا ريت تبعتيه مع مع تقرير أسبوعي يرسل مع تقرير الأسبوع خلاص صوت الوقاص عشان اي ممكن تحوش شرف حجز مقعد الصف قناتينا بها جزاكم الله خيرا جزاكم فكره جميله هي صوت وقاع من صور الصغيره برضك اللي ايه قدرت فيها تعضيه وفي نفس الوقت تجيب متقيه عشان حديث من قام بنائه اي لما كتب كتبنا ايه قناتي خلاص باذن الله سبحانه وتعالى والله يعني واحده واحده واحده واحده باذن الله سبحانه وتعالى خلاص بارك الله فيكم جايبين لنا الموراد ده النهارده اخر حاجه حبيت اقف معاها بارك الله فيكم آآ مساله آآ آآ عندنا يوم الاربع جوله عندنا يوم الاربع ايه جوله فشدوا حيلكم بارك الله فيكم باذن التصوير يتعمل الفيديوهات موجوده باذن الله سبحانه وتعالى هنختار ان شاء الله منشور من منشوراتكم بإذن الله يكون ده المدعوم بإذن الله سبحانه وتعالى معانا في الجوله بإذن الله سبحانه وتعالى ان شاء الله باذن الله معاكم دكتور حازم ودكتور احمد الشنهاب باذن الله سبحانه وتعالى الاربع فياريتش تفوتوا من الجوله ديت يعني مقدم كان ابدا دلوقتي اعرفوا الناس كلموا الناس يعني حاولوا يكون كان يكون فرصه خاصه من اللقاء باذن الله يكون على غرفه الهدايه العامه لعل ربنا يكتره قبول يعني يكون فكشن ان شاء الله باذن الله لهذا اللقاء وهو بنتكلم فيه باذن الله عن ربنا سبحانه وتعالى ومحبه الله مفيش اعظم بالكلام عن حب الله سبحانه وطبعا فشايف ان شد حيلكم باذن الله سبحانه وتعالى في اللقاء باذن الله سبحانه وتعالى هارجو بس الانتظار كده هاخد الحضور النهارده ان شاء الله باذن الله خلاص ثواني كده هاخد الحضور سريعا باذن الله سبحانه وتعالى اتفضل عند طلب ممكن يطلب اتفضلوا برك الله فيكم الاخت ارمات الرحمن ربنا يوصلك الامن ان شاء الله باذن الله اا موضوع الاخ اللي على الغرف العامه اللي داخل باسم ملتزم هو دايما يفتح خش هنا دول عندهم مهم جدا اا الحاجه الثانيه يعني يعني يعني مش عارف اقول يعني عندنا برضك نظره آآ هو الملتزم المهم ده العامل الموضوع ده الافضل في الكلام ده ان هو يتواصل مع احد على الخاص مباشره لان يعني اولا ما نعرفش الاخ ده ممكن يكون مثلا هو مش صادق في كلامه او يكون صادق فالكلام على عام مش هيفيده جدا فالله اعلم الافضل ان هو يكون يدخل على احد, مع أحد على الخاص لو مثلا ياخد رقمي وعلى الخاص ماشي جميل دكتور احمد سعد الشيخ اي حد من مشيخنا ان شاء الله ربنا يتواصل على الخاص افضل بحيث ان احنا نتواصل نشوف نعرف مشكلته ونعرف ايه المشكله اللي عنده باذن الله سبحانه وتعالى خلاص ان شاء الله باذن الله ممكن تبعتوا رقم لي رقم بتاع الواتس باذن الله سبحانه وتعالى هو ده ان شاء الله باذن الله الرقم بتاعي باذن الله سبحانه وتعالى خلاص ننتقل جميعا دلوقتي كلكم مع بعضنا باذن الله سبحانه وتعالى هنروح فين على الفرقه الثانيه باذن الله بسرعه عشان في تنبيهات للكل ان شاء الله دلوقتي خلاص يا ريت كل الوقت نطلع للفرقه الثانيه تنبيهات لغايه لما تصراحنا نبدا باذن الله سبحانه وتعالى ان ننطلق ان شاء الله جميعا للفرقه الثانيه باذن الله